وَإِنِّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إِنِّي دعوتهم جهارا ثم إِنَّ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 ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا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 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَذِلِّي الظَّانِمِينَ إِلَّا كَبَّارًا